بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفراء الشريق والمورب يهدي من يشاء زاديك جننكم ام منثورا سطا لتكونوا تكون شهدا على الناس ويكون الرسول عليه الصلاة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا بناعلم إلا بناعلم سيع الرسول من من يقلب عليكِ لا كبيرة إلا على الذين هذا ما هو ما كان الله لي قَدِ النَّاسِ لَرَأُوا فُرَحِيمٍ قَدِ نَرَتَ قَلْبَ وَجِهِ كَفِي am وَلِّي وَجَّهَكَ شَطْرًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا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 إن أسعت الذين أعطوا الكتاب بكل آية ما تبيعوا قبنتك وما أنت بتابعين بلتا هم وما با عبو هم بتابع قبلتا با عبو این تابع الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا الحق من ربك فلا تكون من تبي قرر خيران اينما انت Oh One <laughs> more. وحيثما كنت فوالوجو حكم شر رجول إلا يكون للناس على أَنَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما تعملون؟ ومن حيث خرجت فأولى وجهك شطر المسجد الحرام. أيت ما كنت فعلوا جركم شطر قولي إلا لأن يكون للناس عليكم أعد. جاتوا من الذين ظلموا منهم فلا تخشوهب فلا تخشوهب واخشوني مَنِ احْمَطِي عَلَيْكُم مُعَالًا عَنكُم تَحْتَ وَيُذِكِّيكُمْ وَيُذِكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَدُّ مَكْمُلُ كِتَابِهِ حَتَّىٰ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ go <laughs> Then I we... یَنْصُرُ اللَّهُ God! Yeah! And out وخاف والجوع جوع وانكم سن منمات وان لم يسطم I love you صفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمى فلا جناح عليه وَمَن تَصَفَّى وَاخَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ثُمَّ الله اللَّهُ